رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعال نقتدي بالرسول رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بنفعال نقتدي بالرسول رددي أننا من أباء الحسود أسعد العالم وأضاؤ الوجود رددي أننا من أباء الحسود أسعد العالم وأضاؤ الوجود رددي أننا من أباء الحسود أسعد العالم وأضاء الوجود رددي رددي رددي رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بانفعال فعال نقتدي بالرسول يا جبال يا حدثي عن عمر حدثي عن قطب كيف قادوا الأمم بالكتاب الاعز حدثي عن عمر حدثي عن قطب كيف قاد الأمم بالكتاب الأعز حدثي عن عمر حدثي عن قطب كيف قاد الأمم بالكتاب الأعز رددي رددي رددي رددي رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بانفعال نقتدي بالرسول رددي رددي <تصفيق> يا, يا سهود أننا بالحعال نقتدي بالرسول يا شباب الهدى زمجروك الرعود حرروا المسجد من طغاة اليهود يا شباب الهدى زمجروك الرعود حرر المسجد من طغاة اليهود يا شباب الهدى سنجئك الرعون حرر المسجد من طغاة اليهود رددي رددي رددي رددي رددي يا جبال رددي يا سهول اننا بالفعل نقتدي بالرسول رددي يا جبال رددي يا سهول أننا نقتدي سوف يحيي الجهاد سوف يحيي الامل في دروب الرشاد كلنا للعمل سوف سوف يحيي الجهات سوف يحيي الأمل في دروب رشاد كلنا للعمل سوف يحيي الجهات سوف يحيي الأمل في دروب رشاد كلنا للعمل رديدي رديدي رديدي ردي رددي يا جبال ردد يا سهول اننا بانفعال نقتدي بالرسول ردد نقتدي بالرسول